شرى لأنى لله المنى جال العنى بشرى لنا ملنا المنهى سال العنى وفى قرئ ينقرأ يا نفس طيبي القار يا عين وفيك قد حلّر رسول يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حلّر رسول وكلنا نرجل الصاحب به يا روضة الغادي الشفيع والصاحب به والبقيع أقتب لنا نحن علي النبي ما عيد ظلم صلي وسلم يا سلام على النبي ما عيد ظلم والآل وصعب الكرام She don't push on an